səbihə bu ora gəlsən gözləyəcəm qohaal الماضي استذكروا سريعا ما تم الحديث عنه ونبدو مشهد الله تبارك وتعالى في الحديث عن هذا السلام هذا القصة يقول ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة فقال وإذ ربك وإذ موسى لقومه إن الله يقولكم أن تذبحوا بقرة وفي ختاب الآيات قال وإذ قتلتم نفسا فضرقتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا يقول هذا السياق فيه تقديم وتأخير فيه تقديم وتأخير فإن السياق وإذ قتلتم نفساً فإداراتهم فيه بعدما قتلوا النفس ذهبوا لنبي إلهي موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يقولهم أن تذبحوا بقرة لما هذا التقديم والتخير يا إخوة إنما هو التشويق والإثارة الانتباه واحد مننا لما في لماذا قال موسى عليه السلام لقومه إن الله يقولهم أن تذبحوا بقرة ما قصة هذه البقرة يتنبأ لهذا, لهذا الأمر طبعاً قلنا هذه القصة يقول ذكرها بعضها فقالوا أن هذه قصة كانت لرجل من بني إسرائيل هذا رجل كان عقيم لا يولد له فليس له أحد آخر إلا ابن أخي فابن أخي هذا استعجل الإرث وقتل عمه ثم ألقاه من بيت رجل من بني إسرائيل فلما أصبحوا في الصباح أدد هذا القتيل أمام بيت هذا الرجل فثارت خائرة ابن أخي يريد أن يثأر لمن قتل عمه فقال الرجل أنا ما قتلتم فيتصاور الحيان فقام العقلاء فيه فقالوا يا قوم تختصمون وفي أي شيء تختلفون وهذا نبي الله عز وإلا بنا أرضوكم نبي الله موسى قلنا يا هذه الجزئية نستفيد منها أم؟ ما هو؟ مرشة نعم؟ عندما نختلف يا أخوة في أي مشكلة؟ مرض الخلف ذا فين؟ كتاب السنة وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله وإن تنزعكم في شيء فإن تنزعكم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ردوه إلى الله إلى القرآن الكريم وإلى الرسول في حياته وإلى سنده بعد مماته لبعندما أحفظ خلاف ما, ما المرجعين يا إخوة نرجع لقولنا لأهوائنا إنما المرجع نرجع إلى كتاب الله وسند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إخوة فذهب القوم كلهم إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أخرى صلى فذكروا هذا القصة فتانت إجابة نبي الله موسى عليه السلام كالآتي إن الله يغموكم أن تذبعوا بقراكم كنا طبعا قدم يا أخوانا اسم الجلاب إن الله مع إن هو نبي ولو قال لهم إن أنا أغموكم أن تذبعوا بقرا يجب عليهم أن يستمعوا له وأن يستجيبوا له لكن هو يعلم حال بني إسرائيل فقال إن الله ويجيب الأمر يأمركم يبقى إن الله ودعمر من من النورة أن تذبحوا بطا كانت إجابة إجابة أخواننا هذا حال بني إسرائيل قالوا أتتخذون هزوة طيب يا أخوة سيدنا موسى عليه السلام النبي الذي هو من الخمسة من الأنباء الذين يقولوا هل من الممكن أن يستهزئ ربي تبارك وتعالى نقول له بالله إذا ربنا يقولوك إزباح وبقرة ونهزم معاكم وإنهزباح وبقرة والمورة تبارك وتعالى لا يريدوني مهاجم هل ممكن أخوة أن سأل يعني عنده ظرة من إيمان يفعل هذا ب... فما بارك بنبي يقول عزل للرسل طب مال الذي حملهم أن يقول لنبيهم هذا الكلام ليه تتهموه هذا الاتيام بالباطن أنه يستهزئ بكلام الله وبأوام الله عزيزي ما الذي حمله على هذا؟ ولا شبه؟ نعم لأنهم قاشوا بعقوله إحنا نسأل عن من قتل البقرة؟ من قتل الرجل؟ فدولوا انتباح بقرة؟ طب ما علاقة زبح البقرة بمعرفة القاتل؟ هذه المشكلة هذه المشكلة عند كثير من الناس لما جاء الأمر الشرعي وطبيع علاقة دهب دهب إخي هذا أمر من الله تبارك وتعالى ربنا يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما تفهمتش عاد منها أنها معزة وأن هذه البقرة مثلا تقول لا تذبح بقرة تعرف الحكمة أو تعرف الحكم هذا أمر من الله عزيزي ويقول ماذا يجب عليه؟ تستجيب وتنفذ أمر الله تبرك وتعالى لكن ما تنقش بهذا الحكم وازالت في كثير من الأموم أنت لا تتعلم معنى هذا الغابر بعنقل ترمى بالطوف حوالي البيت البيت دائمني شفاقني من الحجر وفي حجر بتقبله وفي حجر بترجمه وترجمه بحجر وتسعى بين حجرين طب ليه بتقبل هذا الحجر ولولا أني رأيت رسول الله يتقبله أما قلت بس تثال لأمر الله الظبار وتعالى طب الظهر أربعة والمغرب في ليه طبق مخرب أربعة كبير زبار والصلاة كلها جافة وقالوا والله خالي الأمر والله تبارك وتعالى يبقى مش لازم بأوزلك احنا قلنا هنا قلبنا بذلك والنظامنا قالوا لا يمكن ان توجد دولة بدون اقتصاد ما فيش اقتصاد بدون بنوك ما فيش قلوب بدون ربا يبقى ما فيش دولة بدون ربا فلما جاءت ازم الاقتصادية العالمية البلاد كلها وقعت ما السابق وربنا قال يمحق الله الربا ويبط صدقات يجي طبعا بعقولهم ان ازاي اتعامل من غير بنوك يتعامل الزي من الضرباء وربما يمحق الله وربما يباً تعاليك أن تستجد إذن دلات تقول لك الأمر يا إخوة العلاج لابد أن تكون نسبة الفائدة سيفة ما معنى أن تكون نسبة الفائدة سيفة؟ تعابيش الرباء هذا يخطر مقصد لكن طبعاً إحنا الآن نأخذ كل أمر بين بعقوله طب يا شيخ يعني هو طب رسول يرضى بهذا طب هو الدنيا يا إخي هذا نص انا مطالب ان التزم بامن الله تبارك تعالى. هو لازم اعرف الحكمة. يعني كانت من الناس واحد جيل الشيخ جي وله شيخ حفم الماصيات. حرار ولا حرار? المصيف يعني هتروح في المصيف هتروح الدورات وتنزول في المية وقال له قال له حرار. شيخ الدليل حلنا حرار? لما شيخ في خلقت. فيه عريق. فيه مفاسق كثيرة. ابلا انا عايز تجيب نص النص ده بيقول ان الذهاب للمصيف بتاع اسكندريه حرام شو يا مس شو الواحد على ايه هذا انت تقول وضعه ده لذلك سطاره حاربني اسرائيل وحال كثير واذا ربنا قص على هذا الامر ليه هو نفس الاحداث هي نفس الاحداث يجيك نص من الله تبارك من القران او السوره اللي منعك أنت تنفس وذلك يا أخوان احنا مقولنا ما منع إبليس حين يسود إلى عليه السلام نفس الأمر كده بوقت بيقول له سجود لآدم بقول له لا ده أنا مفروغ من نار وآدم من طيم والنار رفضا من الطيم فأنا ما سجدش الآدم لا يجوز الفاضل على سجود ده أنا مفروغ بنناقش أنت أفضل أو آدم وعند ربنا يسجده لآدم حتي تفهم احنا قلنا يا لجت هذا مع النص ماذا معنى سيد مع النص؟ مشيحنا هنا بكذا قلنا اللفظ باللغة العربية في لفظ يحتمل معنى واحد ولفظ يحتمل أكثر من معنى اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى لو رأيته أسداً يمشي في الشارع ومسد مراته خلاص؟ هو حقه يده في منتجها مثلاً كده ما في الشارع أسد ما شو هل يخلنا الكلام نقصد احنا الكلام ده? ها واحدة انا رجل قول هو الاسد فلان ده كده اسد. زي برضو مع الناس في التشبهات واحد وليه يمو قولها اه فلان مسلا الامر ده يشبه كده. كده يعني انت عايز تشبه مسلا فلان ده بفلان. يا اخوة بتشبه ده انت بتقصد وجه واحد. وزي ده كالاسد. هالزيد له ده. واسنان. هو لو هو قررت مني يا زيد كان اسد تقصد فين مواجه واحد شجاع هو زي الاسد يعني شباب يقولوا لي مخالب يقولوا فاهم متي ماشي كده ما قصدتهاش فهو بياخذ ابوي دي اتعامل مع هذا ده اتعامل مع هذا هذا البطل جيك امر شرطي تعمل تجي تنفذ. ايه النص? اذا فيه كلام يحكم اكثر من معهود. رأيته رجلا يمشي في الشارع مع امرأته. همتي منها يا دي? من راجل ولا اسد? من راجل. فطول بنقول لادم. فهمتي منها ايه? ان انت تسجد لادم بس. طيب اتباحه بقرة. منها ايه? <تصفيق> اتجيب بقرة وتصبح بقرة. ما نكشي انت عدل ازاي فما دفع بثلاث بعد كده قلنا في مسألة مهمة جدا خلاص ألا وهي اخوة حكم الاستنزاء بشيء من الشارع. زي سيدنا موسى قال ما يقول يسألوه كده ايه? قال واتتخذونه هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. استهزأ بامر بلديد الجاهل. زي حكم استزاء بالشرع من شيء من الشرع يا اخوه كفر بالله عز وجل زي كما قال مره انا ارغب بطونا ولا اجبن عند اللقاء من قرائنه ابن الورائين سالهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون هم لم يستهزئوا بالله ولا بالرسول ولا بايات الله وهم مرائين ارغب بطونا من قرائه للمشايخ بتعفد دي ناس بها بتحد عارف ايه. ده فلادي اللي حيته مش عارف عامة سيد في وقت دي خيمة. خلاص. ده لابس مش عارف جلبته عامة مش قصيرة اه انطبق بالسود. ده بيشرب تلات مرات طبعا فتل كده يعني شاه هو بيشرب قدامة عايز تاكد. ده مش هادة مش من السنة. بس ازال بشي من اشار النقط دلوتي كلها على الدين. خلاص. حكم الإنسان تهم يقولون إنما كنا نخضر ربنا أن يثبت لهم لهم معلوش كده جد يا أخوان لهم بها الظلم وإنما كنا نخضرهم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه لهم كانوا مؤمنين قبل أن يقول هذا الكلام كانوا مؤمنين وغذبت لهم من إيمان قد كفرتم بعد إيمانه فجانب الدين يا أخوان جانب محترم فأش سازعين تدعو الله إذا ربنا يكونك أسباحه بقر فبدأولي لا أصدر إذا كنت يعني إحنا كنا نقول ده كلام كده يعني عند الله يكونك أسباحه بقر خلاص قيروا اتخذون الهوز وقال يعودوا بالله أن أكون من الجاهين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي شوف يقولنا أول كلم ادعو لنا ربك كأنه هو ربك أنت لكن مش ربي نحن ده سوء أدب في شوف ادعو لنا رب وذلك هكذا قلنا قالوا لمن؟ لنبي الله موسى عليه السلام فما رأى أن يفتح بهم بيت المقدس اذهب أنت وربوك فقاتلك لأنها هنا قاعدة الصحابة فالفرق أخونا التربية كيف الأدب؟ مجيب نزق طول مرة تبارك في أنفسكم ومن تخفوه به الله ظاهر الظاطئ لو أنت نوت تأتي العبد ظاهرة تحاسق الله على نية خلاص؟ ده ان كله ما فيهمش قوه فطبعا الامر صعب على الصحيح. فلا فلو ربنا منا من العمل ما رضيته بالادم من نقدرش تريدون أن تقولوا كما قالت بني اسرائيل موسى سمعنا وعصينا قالوا سمعنا واطعنا سمعنا وعطعنا. سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا فرانا ربنا اليك موسى النتيجه ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ماثلت عليه مكذبا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصره كيف أخذنا الإنسان لما أستجيب الأمر ربي تعالى؟ يبقى لما النبي سشير الصحابة أيها الناس أشيروا عليه في غزوة مقدار الأسود والله ما نقول لك كما قالت من إسرائيل المسلم إذن أنت وربك فقاتل إلينا هنا قاعد ولكن نقاتل بإليك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ده الفرق بالإثناء أدعو لنا ربك بك, بك يبين لنا ما هي. يقولون البقرة دي شكلها ايه؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوانوا بين فافعلوا ما تؤمون معانا أفوالنا برضو يطلق محافل إسرائيل يقولون لا فارض ولا بكر يعني لا هي مسنة أفوالنا التهيغة ولا هي بكر لم تلد يعني بعض الامهات ولدت مرتين او ثلاث عوان بين ذلك العوان دي الايه المتوسطه قالوا هذا هو الافضل لذلك في متوسطه ليه لان الصغيره دي لسه وفي حاجات لسه ما خلاص والكبيره خلاص احنا كبرت في السن هو الوسط هذا عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا فاعلموا ما تؤمرون بالاما اخونا قال الامر للوجوب صدقنا قاعده الشرع ان الامر لمين للوجوب فافعلوا ما تؤمروا يبقى طلع طالما امر اخوه بالامر يقتضي الايه طب امتى نصرفه على الوجوب بقليل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا ده المجوبة هو لما اديه واحد لا سمتكتب في آخر الآية كنتم على سفر ومتجدوا كاتباً في الهاب المقبوضة فإن أمل بعضكم معظم فنؤدي الذئتم من الأمانات يباً رامر فين يقولون دي يباً الكتابة ده عن إيه؟ عن استعباد أنا بسق في فلان فلاني هذا فخلاص لا أكتب خلاص تجيب الكتابة هواجب ولا مستحب رسول صلى الله عليه وسلم قال تَوَضَّقُوا مِمَّا مَسَّ فِي النار. الأمر يبقى ليه؟ بالوجوه، تشربت شال، وانت متوضي بدأت تعيي الوضوط كالت ولا حاجة مسخنها، شربة، أكل طالما حاجة مسلتها النار، ببقى تتوضي كالأمر على الوجوه، يأتي حديث آخر من يبي الله سلم أكل من كتف شاء، ثم قام تصلى ولم يتوضي يبقى الأمر المين؟ للاستحبال، وليس الوجوه، صلوا قبل المغرب ركحة بالوجوه صلوا قبل المغرب ركعتين للوجوب صلوا قبل المغرب ركعتين للوجوب لمن شاء لبدل الاستعبال يبقى يخونا بالأمر للوجوب الأمر الثاني قالوا إني ففعلوا ما تقمرون أنه إذا جاءت أمر يبقى تسارع بالتمثيز إياك أن تتلك أو تتأخ لأن شوف عندما تقمر بأمر عزمت على الفعل تنفذ أمر الله عز وجل وقمت بفعلي يعينك الله على هذا الفعل طب تكسلت طباقات هتفعل الأمر بس سمين بمشاق لذلك أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها طب خليك كده تصيب وقتك ده ما صلوش وقتك معكم عمور فطورت انت تقسلات طبعا تجد الأمر تقلت العبادة شقة عليك لكن سمعت الأذان توضيب ويجيت صليت في المسجد تجد العبادة هاي لا بد يا تؤمر بأمر كميه يبقى تبادل إلى التنفيذ الآخر يبقى يعاقبك المولى تبارك وتعالى هتنفذ ولكن مع ايه مع البرامر يبقى الأمر شق عليك بالأمر شق ويثبتك المولى تبارك وتعالى ففعلوا ما تؤمر بادك ده أفوالنا قالوا هاي ويزال هذا الأمر يا أفوال بقر هاي بقر تكسر ما يطلق عليه هو يسمى بقرة كبيرة، صغيرة، مسئنة، مش مسئنة، سودة، حمراء، زي ما تكون بقرة وخلاص فيها عيوب، أي بقرة تجزي تعالى ربك وبإننا ما قال إننا وقلنا بقرة لا فارض ولا بقرة بقرة وصل، لا بقرة صغيرة، اتبه فعلق الشدد يا خلد فشدد الله عليه قالوا ادعونا ما ربك يبين لنا ما لونها نعرف البقرة دونها ايه؟ بالتشديد بدأوا قال إنهم يقول إنها بقرة صفراء فاقق لونها صفراء والصفر ده الفاقع يعني الأصفر الذي لا يخالطه شيء دي نادر فيه في البقرة بقرة صفراء بفش حاجة لابد تكون ايه? فهاش يعني شعر صدر شعر بضر. صفراء فاقر اللون. تسور الناظرين. بعض الان ما قالك ده اللون الاصفر هو اللون يعني ايه? لون جميل وصدر الناظرين. خلاف الالوان ده ايه? الاخر. ايه امس اصفر كي اتلاقي ماشي كده. اتلاقي اسود ليه طبعا ماشي. هكذا قابل. ما ورد نصي. اقول لا اصبقوا انها دي قال. صفراء فاقع الصباغ الناظرين طب هون بيصيروا دفاع خلاص اذا يشوفها كده يصروا بيها قال رب عدنا ربته بي لنا ما هي ان البقره شابه علينا وان ان شاء الله لمهتل. قال قتاله لولا انهم قالوا ان شاء الله ما وفقوا له وده خدنا فضل الاستثناء بايه بالمشيئه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله يبقى لازم انت ماشي تستني بالمشيئه استني بمشاء فين يا اخوه احنا طبعا احنا دلوقتي لما واحد يستثني المشيئ يقول يقول انت احتيجي يقول ان شاء الله. ان شاء الله دعني مش حاجة. يعني ان شاء الله مش جال. هو كده. فما فانشف قد يقول ان شاء الله. هو قلت ان شاء الله بانت عزمت ان انت تروح. بس ان حبسني امر من استثنيت المشيئة. طب ان فروح تستثني المشيئة بعدما يحدث الارض. رجل يشتري حمار. من السوق. قرولوا ان شاء الله. فأقول إن شاء الله ليقين فقلوا سمعي والحمار في السوق فذهب فسرقت فراجع لما أين الحمار فأنا سرقت وإن شاء الله سرقت إن شاء الله تسني بشاء قبل الفعل بعد الفعل تسني أخوانا في أمر الفطاع إن شاء الله ربنا وفقنا بإذن الله تبارك وتعالى كن الموسيف سلك عشان يطلع نطلع لأن نجبل العمام مع خلاص؟ ان شاء الله ربنا يوفقنا في العمل ان احنا المسلسل ده احنا نكون على ايه نكون على المبسلات يلعب فيها ولا حاجه سبحان الله المبسس ليه اخواننا في طاعه لولا انه استسلم ما وافق له ان ان شاء الله لا قال انه يقول انها بقره لا ذلول عارف لا ذلول البقره فن يعني تكون في الخدمه مثلا مش شغلها في الحرس مش شغلها لكن في بقرة مش مش مزلالة متحدش يعرف يكافها ولا يمططيها ولا يستخدمها قال انه يقول انها بقرة لا دلول. تثير الارض خلاص يبقى يقولنا معرفة الارض يعني بتحب تثير تتقلل الارض يعني. ولا تسقي الحار مش بتسقي ما في, السجن في السجن. خلاص مسلمه لا شيء فيها فاش عيب لو فيها عيب قرن مكسور ولا مش عارف فيها عيب ولا خلاص ماذا قال يا اخو قال الان جبت بالحا والاولاني ده كله مش حق كل بيقول لكم ده مبادئ مش حق هو ده حق دلوقتي ده هذا الآن أصبح الحق يشبخ أن هذا برض التباطل والتكاسب في عدم التنفيذ للأمر الشرعي ويبقى الآن جدتا بحق فذبحوها وما كانوا يفعل. يفعلون كانوا يفعلوني يا أخوة ما كانوا يعثروا عليه كانوا يعثروا عليه وقيل بعض الكتب أسرائيلي قالت أني صاحبها عم خالق منهم مبلغ عالي جداً في, في شراء هذه البقر ومتادوا أن يتحصروا على, على هذا المبلغ فدبحوها ومتادوا يفعلون وإذ قتلتوا نفساً وإذ قتلوا نفساً وإذ قتلتوا خطاب اليهود راسقهم أن كما فعل الأولون فعلهم وخطاب لكل من يتلكى عن التنفيذ وماطل في أمر الشرق وإذ قتلتم نفسا فيها وقلوا أعطى ربي يلقل لئم الذي قتل والله مخرج ما كنتم تكتبون نوذه المرة وقالوا تعالى ما تفكرون فقل نضربوه ببعضها طبعا بعضها ده كانك ضربها باللسان بتاع البقر ولا بديل البقر ولا برجل البقر ولا براس البقر هل يا معنا نص طيب بيديلها استفاد ما في فايده الغرزات الاول ما فيش فايده ربنا ذكروا ذلك فقلنا نضربه باي البقر ما نجد كذلك يحيي الله الموت هذا الرجل ميت. ده رجل ميت. جرت عمد أوروا على البقرة وبحثوا عليها وليقوها. وده ميت وضع دماء. فقلنا ضلوه ببعضها. فلما ضرب استيقظ. من قتلك سيد المنزل من قتلك؟ قال فلان رحمة. خلاص. وذلك يرحل الله الموت ويديكم آيات فعلكم تعطلون. في عقله الذي احيا هذا الرجل قادر على ان يحيي له الروح النور سو بعد من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد من الصخر وجوبئوا اولاد الحجره سكن من الحجاره لما يتبتئون النور والنبي قال بما يشق ويخرج النور ومنها لما يتب من وما الله بغافل عما قلت أبعد القلوب عن الله عز وجل القلب قاسي وذلك فبقى الفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قاسية قلب أوقف ما طب بالإحالة المؤمن قلبه قاسي لو أنذلنا هذا القرآن على جبل تأسير القرآن فرأيته خاشع من صدع من خشر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبه طاربت وخاربت وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربي بيته والتالي فارقي أخوة القرآن كما قلنا في درس تأسير أسبوع ماضي هل القرآن مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر طيب القرآن بسموعه ما بيش تأسير خلفين فتش قلبك انت فتش في قلبك وذلك قيلة تفقت قلبك عند ثلاثة عند الصلاة عند قراءة القرآن عندما تخل بنفسك في قلبك الصلب مفيش في قلبك, عند قلبك عندما تخل بنفسك وقالا حا وقالا فإن تجد فسل الله أن يهمك قلبا فإنه لا قلب لك قلبك رحفين ضيب بسمع قرآن في تأسيم بخل بنفسك ما فيش تأسيم في الصلب مش لقي قلبك ثم قد القلوب من بعد ذلك في هذه شد القصر وإن من الحجارة نعم رزيك والله يخلنا في القلوب أقصى من الحجار في الحاجة اللي يعني عن أبوك اليالين هو قلبه ليه بعد هذا العمر إذن ذكروا رب العزيزي لنا في تطمعون أن يؤمنوا لكم كل الكلام قبل ما يذكره ولا ما يستطيعه انت عندك طمعاً يستطيع اليهود يؤمن ولا يكمن. عندك ممكن طمعاً انت اليهود يحبك والأمريكا يريدوا لك الخالب ولما يجي طلعوا لك والله احنا عزيزي الشباب الأمريكي يبتدي بالشباب الوصل في الصورات ده الربيع العربي هو, هو يحب لك الخالب هو ممكن يأتيك خير عدو طيب لما هو يسنع على الصورة تعرف أنت الصورة ليه؟ أخوانا لازم يقول لإنسان واحد يقول أفتطمعون أي يؤمنه لكم؟ هو الخير ولم ترضى عنك لهود حتى تتبعه؟ اللذن لا يمكن يا أخي أن أأتيك خير من عدوك لا يمكن أن أأتيك خير من عدوك وإذلك النتانيون يقول لك الربيع العربي ذو ربيعاني أبيع العربي هذا؟ ربيعي أنا ليه؟ ها شوف انت بص كده العالم بس اليمن بتنفصل تاني. جنوب عن ايه? عن الشمال. الامر في تونس استقر ولا لسه? ما استقر. هالجهن للشرع ببقه الشرع? محاكم بشرع الله ولا مزيك العلمانين تاني? أخواننا الأمر لأن كل أحد ينظر كذلك حالي طيب ليبيا مثلا ليبيا كويس استقامت استقامت ده قسمة إقليم فدرالي طرب وصل وحدها من غزل وحدها كل قليل واختلها واختلها مثلا ولسه الناتو طبعا أنا تنحاني يمشي التضمشي الغزاة قاعدين تعملوا إيه لما تدي الرجالة دي وتكرمهم تمام أبتلك فطيق لك تكرم الرجالة خلاص قطعه الكلمه تاخد ايه زي ما اخذوا في العراق دول العراق قاعدوا خدوا كرموا الرجاله قوي العراق براقع والله يا رب خلاص براق معدلوا 2 منهم واللي باقي قاعدوا يدوا مقطوعه بين مقطوعه واللي من الشيعة وما بقي للسنة ذكر لآن وهو بدأت، والبلد قُسمت، وليسه مبرح من 35، وهو مبرح من 37، قتله، أقول يعني وإحنا مصر، طول لسه لي علينا، تصل الصورة الثانية، الصورة الثانية، عشان نبقى نبقى زي اليمن، ونبقى زي سوريا، ونبقى زي اليمن، خلاص؟ نحن رأينا طبعاً لما انتهى بأن ما بدأوه، إسقاطوا النظام، إسقاط النظام يعني إسقاطوا الجيش قالوها من بداية الأحداث فثيق باقي عشرين يوم يسالين يوم السلطة يوم باقي خمسين أول أمر كله مسلط لهذا الأمر لماذا يا إخوة إسقاط الجيش؟ إن لا يمكن أن تقسم البلد في هيرش يعني أنت تنتظر وقولك يا الله الجيش ضعف للناس اللهم بدأت على الدنيا والجهات لسبيل الله وتيجي تقول لك يا الله هده اللواء المضرع فأسوال أعلى انفصاله عن الجيش المصري يعني دولة النوبة اللواء مش عاله فين أعلم عارف. وانتظر هذا التقسير وكما كنا يا أخوة المخطط للقلوب شركة روصلة كمية فوضى الخلافة قالوا وهيجوا مصريين على مصر وكلها الكلام هنا بنت الأحداث وانظر إلى أنا أقول لك هادة الثورات جاءت بخيط فيها أي بلد من الجدان يعني ما فيش بلد ديك خير مراها ما فيش بلد واحدة ولد واحدة خمس عشان نقتدي بيها أمور الله ننتظر خيرا بغزية ننتظر خير, خير وأنت خلفت أمر الله عز وجل و أمر رسولي. زيتاني زي خلدت سقط 15 شهد و 17 شهد و 18 شهد واللي ماشي في الطريق و مات شهد واللي كان في المستشفى اللي ماتوا فيه شهداء شهداء والأحداثي للأمر ماذا يخبرني ماذا تستطيع البعض لغاية نبقى بلد, بلد اللون شهيد شهداء شهيد الفن، شهداء ماسبيل، شهداء الستان شهداء الميداع، شهداء, البيضاء. شهداء اللي... فانظر أنت أمي خلاص، فأخبرنا الأمر نستر الضرع كما قلت الإنسان أخوان يلقى ربه عز وجل بخير احفظ لساب احفظ مال احفظ نفسه. لا تعب لا تكون يعني أمر محرغ الفتن الإنسان أخوان يزن عواقب الغمور حب الوطن من الإسلام من دين الله عز وجل هذه البلد أخوة أحب الدين الله عز وجل ونصر الدين الله دورك وتعالى ترك المصارح محافظ على بلدنا إيه يعني فايد أنت لو حققت ما تريدوا بلدك السمات الله من راحل الصعيدة ومن تقول طلع عشان أغازل الطريب في أصواتك أخونا بأن الإنسان يلتقي ربه وتلوى ربه وتحاربه على هذا الأمر أحد يشير مع أصواتك؟ أسأل الله العلي العظيم ترعي في الساعة هذه اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين وسدد بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر امنا مطمئنه ساكنه مستقره محفوظه عزيزه بعز الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك وحسام اللهم اجعل في ضمانك وامانك وحسام اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكر وافتناء من كل شر ومكر وافتناء واحفظ بلادنا من كل سوء ومكر وافتناء من أراد بهذه البلد سرعا فاجعل تدميره وتدميره واجعل كيده وفي نحنه اللهم آلنا فيه عجائب قدرته من أراد بهذه البلد الخير وفوفقه لكل خير اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يحقق سبحانه اللهم بحمد الكشير وأن لا إله إلا أن استغدرك واتوب عليكم بالسلام عليكم